الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان ويعل ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصاني سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني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 تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أماتها وَإِذَا السَّمَاءُ تَشَاقَقَتْ مِنْ هَوْلِ مَا وَعَدَ الْإِلَهُ بِآخِرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ هَذَا يَوْمُهَا وَجِبَالُهَا نُسِفَتْ أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوادي بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم. نحو الإله الواحد الدياني في ذلك اليوم العظيم نفوه سناء حشرات وها قد خاب ذنكراني. بهدى مباعتهم حساب عادل يا سادة من فقولوا على الميزان يا سادهم وجنان ربي فوتحت يتقلبون بأنو مر لاتي الشيطانين يتفكرون باي خالقنا التي نطقت وتدعونا الى الايمان هني يتفكرون باي نطقت You